বাংলা মানবতা সমাধান الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الظالمين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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويفشه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في علومات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايلههم مع الله تعال الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض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 الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 الله الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 تَذَرْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 الله لمن حمدا ربنا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 এটা আল্লাহ পাক করতে পারে তোমাদের জন্য मृत जीवे अबारण तुमरा हेदायतर पथे थको पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उच्च आल्ला पूर्व पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া মাবুদ নেই কাউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার প্রায় সাড়ে এগারোটায় বা সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় प्रदान जीवन सफलता की पालन कर जिलतार्जाएल परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من ذَبِئُ مُوسَى وَفِرْعَوْنُ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فرعون على عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَنَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُهَا أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن نرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجهودهما كانوا خاطئين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 فَتَقَرَّعْ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ الله حَق وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ الله حَق وَلَكِنَّ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُ اسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده حبنا la wow.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 अत्याचार देख इे अदिकार आदेश बुधवार सन्ध्या साढ़े छटायन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेश